الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ما في مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير مطوبى. ولا الضالين أمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلوات يؤمنون ثم الذين كبروا ربهم يعملون والنيرا من طير ثم فعجلا وعجل مسمى عند الله بالسماوات وفي الأرض عنه جركم وجعركم وياله ما تكسبون وما تهديهم من هجي من هجل فقد جلبوا بالحق لما جاءهم فسوى ياتيهم أم لهم كانوا به يسازعون ألم يروا كما ذكنا من قردهم من قردهم أكلهم في الأرض ما لم يمكنهم فأرسلنا السلام عليهم يرى او جعلنا من من من ولو نزلنا عليه كتابا في باسينا كما سموا اعينهم نور الذين كفروا ان هذا وقالوا ملك. وَلَوْ أَنَّ ذَلَّكَ الْأَرْضُ مُزَلْزَلَةً أَوْ ثم لهم نُّزِلَ ولو, رجلهم ولو مِّنَ ملكا لجعلناه مَاءٍ ۖ عليهم ما بِهِ ولقد وَلَوْ من صَعِيدًا هَامِدًا لَّجَعَلْنَاهُ حَصِيدًا ۚ أَمَّن يُرِيدُ أَن يَبْعَثَ قل سيروا في الأرض سنبا وقروا كيف كان أعطى للمكذبين قل لمن في السماوات والأرض والنبلاء كتب على نفسه الرحمة الله وعنكم من قيامة الغيب فيه الذين أسروا وعنكم سعفهم كذلك وَلَا ما بِاللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا يَخْلُقُونَ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَلَا يَمْلِكُونَ مَا يَدْعُونَ وَهُمْ وَلَا قُلْ إني فَإِنْ يُطَعَ عَنْ عَيْرَ حَيْرٍ لِلَّهَ وَذَلِكَ وَلَذِكَ الْمُبِينُ الْقُبِيلِ وَإِنْ اللَّهُ مَرْيًّا فَلَكَ أَجِمَلَهُ لَهُ عَلَى أَمْ لِشَيْءٌ مُقْعِبِ وَهُوَ البعب البعب وَهُوَ